بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّ قل لا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون, ثم كلا سيعلمون خلَك أزاج وخلَك أزوااج وجنا ن مك سبات ووج ن مك وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا صِرَاتَ مَاءٍ فَتَجَلاَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُقْسِرَاتِ مَاءً فَتَجَلاَ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصور فتأتون أف وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَرْوًى وَصَيَّرَتِ الْجِبَالَ فَكَانَتْ سَرَابًا وَصَيَّرَتِ انما كانت مرصادا انما كانت مرصادا للقاظ إلا حبيما وغساقا وَكَ الذ بآياتكذب وَوك ال ب آياتكذب وَق شيء أحصهُ كتاب وَق شيء أحصين كتاب فضوق عاذائقا وأمنابا عاذائقا وأمنابا وكواعبت رابا وكواعبت رابا وكسندهاقا لا يسمعون فيها جزاهم ربك عطاء حسابا جزاهم ربك عطاء حسابا رب السماء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يطوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يطوم لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ الحق يدا. إنا أنزغناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم